اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ هَمَّازٍ مَرْدَفٍ ظَالِمٌ مُرْهَفٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل المنشآت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 124. يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنقصران 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 127. فبأي آلاء ربكما تكذبان 124- فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 125- فبأي آلاء ربكما تكذبان 126- يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 127- فبأي آلاء ربكما تكذبان 122. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 123. يطوفون بينها وبين حميم آن 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. ولمن خاف مقام ربه جنتان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان دَوَاتَ أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَاقِصَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِسْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء 114. فيهن خيرات حسان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. حور مقصورات في الخيام 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. لم يقمثهن إنسا